اللهم صل على محمد وعلى آبه وأصحابه ومن طبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد تفسير سورة الملك أعلم بسيطة أني تفسير في قرآن كي كريم كه درس جينا نوح الله قبل عمنا آيات من سورة الملك سورة الملك والسورة المكية wa ay khamita surata siban gar ka fadliga ugu soo aroray Qur'aanka si guud fadliga ugu aad u barayn lekin surata surat mar ka leera mabdna surata bayla fadliga sayleeda surada Koban, wi surada kooban in ta ban surat surata لكن سورة الغارة كيرو فضائل غارة كسو أرورين سذا فاتح هذا البقرة على عمران سورة الكاف سورة الملك أو كلاتو سورة الإخلاص ك كسورة هاس فضائل غارة كسو أرورين إمام أحمد هي أصحاب السنة الوحي وريا من حديث أبي هريرة رسولك إنو صلى الله عليه وسلم إنّ سورةً في القرآن ثلاثين آيّة شفاعت لصاحبها حتى غفرة له سورة القرآن ككوشي تصدّم آيّاتها أشفّع بها إذا أصنّا والله مدّا بدافتنا لفظ طغراني أيوريي يا حافظ دياء المقدسي نبوحي لسورةً في القرآن خاصة عن, عن صاحبها حتى أدخلت الجنة سورة قرآن كاكوشرتاء عدوة بي صاحب كادي إرائي جنة دي سورة داسنا تبارك اللذي بياد دي الملک رسول صلى الله عليه وسلم وصدن آي رات صاحب كادي وعدوة جنة دي جليني صاحب كادي وحلولة كادي وقف كا لفظ برتا معنى هانا فهمكونا دخما صد حدا صفاق كا اس قدر Bismillah Allahu Rabbi Insan ku bilaa Allah suratan Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim Rabbika Qusfi Sanaaba Allahu ar ibu doona khalqi sakamta Tabaraka wa khayrki subati alladhi alayhi bi yadihi ganti mulku almulku ma'mulku kuch sughay Tabaraka wa khayrki subati الذي الله بيده جعنتي سأل ملك ما ملكه كسو بيه وهو صغن قدير أود على كل شيء وحق الصبع الذي عليه با خير خلق أبو ري الموت بمشري والحياة مرشا ليبلوكم إنهم إن الامتحانة دراب ديدنا أبو ري أيكم كن, كن أحسنوا وناك بمن حق عملك وهو اللهم العزيز وحمدك غاربك الغفور ودمطفك بضان الذي هو الله الذي وحمدك خلق أبو ريسابع السماوات إلى ريال تبضاء دباقا تبضاء راسو دباقا وإستدبوليو دباقياك على سرية ما تراكو أركي ميديد في خلق الرحمن الله الرحمن كأبو ريسيسي مخلوق او ابو من تفاوت ما تراكو اركو ميد في خلق الرحمن الله الرحمن كمخلوق او ابو من تفاوت كلا تقسنام فرج البصارة بل ارق عرق عرق عرق هل ترا ما ارقتا من فضور فليرمت معنى ارقو ككل فليري معنى ما لك دلع سي ما كو ارقتا ومن مرشح البصره ارق كل علي عركه مركلثيني مرشح علي كرتين ومثنى لفظه ولكن مثنى لمجيده وحا يريد ما يراود به تفسير وهو وحي لمجيده مرات كثيره بالمره بعد مره كوي العلي ينقلب واخر كوهي وكفيرين اي كسو وايه والحال ناسوهم قوباي هو اصق حصير من دال نفرستو ييهي والله لقد حقيق زيننا وانقر حنا السماء ارك سما را ابيي نو بما صفيح الفيروسيال كو في قرخين ويجعل ما هو اللي قرية جميل للشيادين الشيطاندة واعتبنا وحمد ديار شا... لهم شيادين طفيل آقرة عذاب الصحير عذاب هرهي إله وين وتعالى النفتي سايو وينين إياه يا معملك أصغى إنو قعنت الوچيرو أصغى كون كون تصرفون معمولة وخدهنو كل سماء لا معاقب الحكمة وحه حكميو لغمه بدلو وخ لغمه بدلو ولا يسال عما يفعل وحو سميانه سمي لما ويديو خادو سمييداي لبا ييرهدو تبارك وحا خيركي سبتاي الذي الله بيده و هي صفاتها فرهبتاً رحمتها كل جود داري قد أهل السنة وعي نصف الله بما وصف به نفسه أو وصف به رسوله الله أنك وحن كنت المامي نروح النفسي ديسة كنت المامي أما صلى الله عليه وسلم معايير الالهي اتكتقاني مجرت النفسي ديسة ina tirahawuhu allah isku tilmaamay allah laa'ikuma wa idha daratti uguwiniid wa idha darameesh ugu danbaydey ween allah wuxuu ina tirado ilahi laa'ikuma ilahi ikka taqaan ساستراتي لتحقيقات الهل والسنة والجماعة الله هو انكوت الماما إنه هو انكوت الماما يد وجه، علوه، رحمة، إرادة و الله هو انكوت الماما من غير تشبيه أنه المخلوق يكون شبهه أصيب الله سوى الله انكوت الماما أميسان متأثقة اللائقة إتا. مخلوقتي سنعن شبهه متأثقة اللائقة وغارة إنيتان أنك ولا تعديل معنى ترمينا ليه ما ين يقو وحي لام الت الف لام م استوهو لاميديا الف لام م معناه مالك معناه كسيب مينو سيده قلبه مفوضه الى اداره اهل التكي اكو جهل ما حكميه الضمده دان ايه دهي قرانك الفاظه صفاته ايه قرانك كتب بلفاظه صفاته الهي او بدان هو كهدله وحويان ليس كاقنايلي ان بعض معانيه لو سن غارين وان عن علماته الجري ونصد ألف لامين موكلات الله استعفنا معنى أهل مدل فهم أيضا أهل التجيلة اللي يردوا وقوه خلقي بكوش أهل المحظ مياه اللي يرده وأهل البدعه هو أبو الشر بنوره وشره أهل البدعه هو تفويد دينيا معنى صفاد أما أهل سنة والجماعة تابعيه لك أيما تلد سلفك وحيرادا صفادا معنى هدوان ليقان لكن وعا الله تفويد دينيا وعنه للكي جراني وكيفك هذا الدليل هو غفلا أن أعلم قوك أو كل اتفاقين إمام مالك استواء ملكو كالله يرأى الاستواء معلوم استواء معنيسة وكيف والكيف المشهول لكن كيف كلميك هو الذي قادره كيف كلمك شاهل هو على التفويد دين مع مهنة ومعلومة وكيف بريقاتها تفويد دريقاتها السلف وصالح ملك بريقاته البلع ان سلف كيلو تيريا وجرؤ يدي كانن اولو دي كانيو كذب يا افتراء او سلف اللي بينشيه يا نسي تبارك وحق خيرك الذي عليه بيدي غانتيسو وكنسغنيه الملك ماموكا وهو حسبنا على كل شيء وحق سبقت دين متك وودهاد الذي عليه واخيرك سبتيك بدلو خلق الموت بما شابه ابوري واله حياه نبل هذا الموت هو خيره كنت ماما ويقدمك ابوري استكوري ان كان الهي اضامده ابورن او اي معدوم كهاين من كساي وحلوت ماما كيف تغفرن بالله وكنتم امواتا فحييت اصدق لكم فيدا ميده هذن الله من ابو إياه الله شاء الله بطبا محيو إلا إبنوا أبوروا ما إنها نكون راحة يصنع ميا ليبلوكم الامتحان أدو يبلوكا أدو يبلوكا امتحان نصيب دراء راحي كبيرا لكي يقفكا لكي يقفكا كبيرا محامل كل امتحان أيكم كناء أحسنوا واناك بدا عملا حق عملك وحال إن الامتحان يقفكا وعملوا واناك اكثر اعمالكم كغو عملكم ما هي ليكو هورتا عملكو ان وناكس نابو قيمه قويه الشا ان هورتا وناكس هيو قيمه قويه الشا محل لو تجيده وحويان عمل احسن أخلصه ومتك أخلاصك بضا وأسوابه متك أصواب صنع السنة أوافق صنعنة بضا ساسوية وعجري فضين من عياد العمل لا يقبل حتى يكون خالصا صوابك عملك إلهي أكتب صلق ما أقبله إلهي مقدوم متخالص إلهي أقلئه ألا لله الدين الخالص إلهي أقبل إلهي ده الله أدرح تراسك إله وخالص موضوع. صوالاً صحناً ونقضوا دريق مبيك الوكيانه صلى الله عليه وسلم مركز ويري أصدر مكسيحة بينا الخالص إذا كان لله خالص هو مركز عمل إلهي كليوس كلي قضاً إذ كلا يتوح في الدنيا كان على السنة صوالك ومركز ودريق النبي كوي ماذا عمل كون صلى الله عليه وسلم مركز عمل كالنقر كيد إلى يورتي سنه لاكو امتيحانا وما حي واخلاص يا مطاوع انو الى ديرتي سنه هي حدو اخلاص كاي هي الى لكن طريق النبي عطس تو بالاك ما ليسيده وقتو وقتو قصير وحنا من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد معليت ظروف با البلد انتهى اكو وكو دعيات ما غشيغى صلى الله عليه وسلم الله قفك عمل سمعية امركيين اوصا عمل كسكو دول سغنان والغسو عينيال لك أقبل مد. اخلاص كسطوية هادوية هي السواق دريق نبقى كسطوية لكن اوصا مهين اخلاص اوصا مخلوق وحوية دون ايضا دو امام اوصا مخلوق اسكو دول سيدو ايضا نوالغسو عينيال حديث القدس سحي مسلم او رب العالم من عملا من عمل عملا, عملا, عملا عشرك فيه معي غيري تركتوه شركة قف الله قفك عمل السماعي وعيدك لأييه وطراء عمل كاسل وضع جيسل وإسكا جدتك يا رو حمدك ملي بريانك مارك عملكو حقيمكو يا شاين إله الله درع ترى دريق النبغة نبغك يا رو ساعت رده قفك آقرة آمين سن مروغة أبوالي فكا مرغة اما بدعا قصوه شخص ووحد تحبه يا سيد أوسان دريق النبغة أهين اما وكسوغ الاغريا يا استوس يا شركي ووا وهي افوقت ما قديله وقضت صار سو كمورغا اما عمل كابو طريق النبي هي بدعه وادهوك تا هو شيك لاغا قديله وقضت اما عمل كابو اخلاص اهين واعبان كره كره لبلاصو كمورغا قفرا مو منك سدا غيرها إلى هون هو من سبحانه وهو الله العزيز وحملك قلبك هتيس من المرطة الغفور شحيك اتهى مع 억ه هو العزيز الذي ج forced لم تدراء نفتح انتهى الهاتف سبع سماوات إلى الالت butterfly عزيزك ان كنت لم تقوموا إلى accepts هو العزيزك الذي جordeك خلق فتنع وجب سبع سماوات إلى الالت weirdly Tõddavala soodivakan isnede devuri. Annah babakiekkala Sarreya. Babakiekkala Sarreya. Ma taraku erkimedi, fialkiv rahmani, Allah rahmanka, mahluta ua vorei, minta fautin kalataksana. Ilehi weinesu, annah võtte ala tõddavala sa ua vorei. Ige kerku, erkimedi dvelhoga. Wawi, and squee, and squee, and beneino kalataksan, o aniseisent. Ma ei kuhju erkimedi. فارج عباسار عرقه الى و بالعرقه فيه حال ترام مكو عرقه من فضور في مال عرقه قطر عرقه مكو عرقه تا انتو تأكنا ربي قليها قراني الله أبوري مال عرقه قطر عرقه مياد عرقه فمارج عباسار عرقه الى كرن تاني مرة بعد مرة مرة, مرة فاربادا الى Jaan Kaliwapusolavana, Ireke Agada aga Albasar Araga, Hasian Al Mitsu Hungove, Mel Kusolava Araga, Vea Kuteri, Reik Wekimidi, Hasial on, on, on, on, on, on, on, on, on, on, irka ab qofkii ka raadiya wa wa u mid hasir neefka geela haddi la faro abaar me logu tala galay ayaa marka hadaan irkaan istiraaba eebka marka uu dambeyo daan heecayda meeqa ka midna karriyo huwa arq haseer midda la soo faristay u yahay walaqad zeyyana wallahi laqad haqiq as sama samada adyu adu bimasaabiih al firusiya waahid digah qowsa feynu siyal ka asan ku qunhinna irka duusa xidgala ahayn lama fiiri kareen madaw waxan islaam noqolahay wa chaalnaa hiddigi masabiixii we hidguhu wa chaalnaa hiddigi waxan ka ku walu gurfeecmiyo wa chaam ew bi ma'na wax wax وتعاونا احد به وحن كدني روجومن كول لو رجمو لشيادين شيطانده او شيادينتا سمادا كورهيدو سو رينيدو وركا ا لوو تالا غالي غنتالو لوو دوفتو ان لوو دخو اياه والشياطين تا الى لدخو حكمت صبيحاتنا الى هي هي صورتو نقي وعلامات وبنجمهم يتدو واران مظهر او واخ وين جهويك لوو kala garto qibladu wa hataas xidigeebel halkaas oo ay kan mooda kuufru wa taas bari wa kaas jihoy kala kala garta qataaduhu yiri inma khuliqat حدقها نصد حكم الله أبوري صد حرمه خلقها زينة للسماء إليه هو أبوري إلك ينقو قرحيه ورجوما للشيادين الشيادين تقول لك حيو الوره وعلامات يهتدى بها علامة اللي قل فمن تأول فيها غير ذلك فقد قال بغعيه وأخضأ حظه وأضاء مصيبه قفكي حدقها قفة صراح sab dekhna suhana hain oo ka sheega dafiriye yuri ah alay xidigeebala xidigeeb قفق وحاس كاشيغا او waxaa weeyeen xidigaha iyagu kumaamukak kasuuba isku xira qafka sugaay bi suqale din ya haq ya ilmi innakum hadlin nasibkiina weegaf ayata waxa rabbi awad ala in lagu garto kama faa'iidina wa kukufli wa kukufri rabbi xidiga abuuray weegafay marka nasibkiisa nasibkiina waa bayaxna wa takallafa ma ووسقطاق وحين وسقلف اه جهلي وكاظم واعتقدنا وحان وديار سنؤله للههم شياذينت اي في الاخرتنا وحان وديار ان للههم بين ربهم ربهم يقول عذاب جهنم جهنم عذاب كيدي وبئس وحانا بلا يرحابي المصير نقشو او جهنم اللهم نقشو المقصوص بذنبهي اذا ألقو مركلو بطورو قالب فيها جهنم دحديد سمعو وي مقليان قالب لها جهنم حالقو اسونا بي والحال أي قيرن ايصا هي نار تتفور اي كركرهيدو تكاد وهيقصي تا جهنمو تميزو اي كرا صو صانكو من الغيب من اجل الغيب حرج ردت اعلن الكافرين اي عرسنت هي كلما مر كستو ان كي لو ترفي جهنم بهديد فونچونكو سيرهم وحا ولدي خزنتها جهنم فورهي فريال كو فورهي دحيا فورهي يال کېده اوي انين امام ندير من انين ديگه ساس ويديه ملائقتي او واه ويين او الله رسول کو ودغين نارطان اوي ديره ددكاس ووتري او يرهدان احد انين ديغو رسول اه مووسن انين قالو وحيرهدان قالدو بَلا إِنْ سَمَاءُ مَا وَرْكِ دَايِ قَدْ جَاءَنَا وَحَنَا نُيْنِ نَذِيرٌ مِثْلُ دِيكَ فَكَذَّبَ النَّوَابُ بَيْنَنَا وَقُلْنَا وَحَنَا كُنَّا لِلرُّسُلِ كُوَيْنُ كَالصَّابِرِ مَنَزَّلَ اللَّهُ عَلَى سُورَةِ بَجِينِ مِنْ شَيْءٍ وَحْدَا إِنْ أَنْتُمْ رُسُلُ أُمَّتِهِ هَذِهِ إِلَّا فِي ضَلَالٍ بَاعِثٍ وَخُسْرَانٍ مَاهِنَ بَلاءُ لو كنا هدانا هالهين نسمعوا إنا وعكبنا قلنا من الرسول أو نحقوا إنا وعكب فيهنه ما كنا معنا نهانين في أصحاب الصحيري نارت الصحيرات أصحاب تحلو ذا معنا نهانين فاعترفوا ويقرتين إلى هيري بذنبهم دنبقودي يا كرتين فسعطا فغيان شوء الله نارتك فغيي لأصحاب الصحيري نارت الصحيرات بطعوا إلهي وإن الله سبحانه وتعالى كو, كو كفريا شيادين الإنس والجن عذار كؤو الدير صديق إلى وعين سبحانه وللذين الدك وحا أصرنا كفروا كو كفريا بربهم هبريكو من الجن والإنس جن يا إنس عذاب الشهنم الشهنم عذاب كذا أصرنا وبي صوحكم المصير النقش وشهن الله النقض jiraa unku marku lugu tuuro aalmaan tii oo ka farada aha fiha jahannama bihidee samihu wa maqliyan laha jahannama aal u usnaaday shahiqan qayru والحال اي ما قيل لها هي جهنم تفور اي كرره Ay بيق وحوان كل اي رغ رغ مري مر كاسي كركر تكاد وهي كسقته الى الهيري تميز اي تميز الى كرغ غو من القيد علم درجات على الكافرين اي عل سنت دبك الى هي ككفي اي كلما مر كستو انقي لو تورا فيها جهنم فوتن قا سالهم وحي ودين خزنتها جهنم كو فري... فريال فريال كذا هيا الم ياتكم يوصل انين ايمان نذير انين رسول رسول قف رسول امادات الرسل سبحانه saga dhortay marku ilaahay inuu caasiyo gaansaday taaru waxay yiraahdeen ahlu naarku bala ilu sanaa iman iska daaworke iska daaye qadi jaacna waxa loo yimid nadir mitno digah fakkadna waan bayn inni waquna waxa nu ku niri ay li rusul rusulshi waxan ku niri ma najzalallahu allah sumadajin mishay shayna waxan ajjeegaydeen ma ahan wax weeyah wax ilaahay soo dejiyo وا بني هتقوره قره ساسان ان انتم متين انبيه بيان عن كل الرسل شي ان انتم ميدينكم في ضلال بعده وكو سوغان ما هان دلال كيسو كبير وي تبنينا ولي بفلا غدين الرسل لكن واغور ما نقيرانيا واغور ان قراشوا وقالوا وحيره اهل النار كو لو كنا هدان حاله نسمعوا انا وحكم مقلمه اي من الرسل لو كنا نسمعوا من القصر ما جاءونا به من الحقل وحا انو لي ما دينوا حقاها بان حصوشة كمقل لهاين او معقلوا اما ان كيف فهموا لها ان حقا انو ما ما كنا معنا نعاننا في اصحاب الصعيري نعطى الصعيري اصحابتين بحضو لكم اعاننا نشفنين واصلا قفوو با او الهي رسوشة صواب ديري ان او لغا يستوحي رسوشة ولا صواب كتابك إلا للصواب ديري حديثك إلا للصواب ديري إلو نجيستو دي إلو فهمو آن أقبلين وحن قدونا ريرها الصحيرة بحدودة إلا وعرفا اعترفوا وحي قرتين بذنبهم ذنب جودي لكن وقرب ومرق كرشاد واحترين هاد دالة ربعين طلق قرتوا إلهي الله اللعبته إلا وعرفا صحقا فغان شو مارت اللي هكو فغيه لأصحاب الصحيرة مارت الصحيرة تكأو صحيبكا إلهيها كفوغي النار تسحيرا قال تعالى إله الحيري إن الذين يخشون ربهم رب يقولك بالغير بالغيب مقنع شحالك سبيه ماذا يقولك بقائيه أو الكاليغوديه أو إلهي معنى أن أبنى أركي بقائي إلهي بقاء وهم يقولك سواء أسوء نعطي مغفرة دمي طرف إياه أجر أجر أجر كبير وين بابان قال تعالى إلى وغيري وعاصي الروسي رئيسة قولكم هذا الكين الويتشرو عمكر وقاض به هذا الكين إنه الله عليم وامدء اغالبرا بدايتي الصدوري لا بحقا لبء صاحبك الله يعلم من يوسن اغايد من أحد كي خلق مخلوق أبوري من أحد كي أبوران مخلوق اغايد وأغيه وهو الله اللطيف وامت وحيا لها قرادا يهدو الخبير ابادنك هو الله الذي وامتك يتعال لكم الأرض بلك إلنك قبليغي ذلولا أي مدللة مثل الليلية فمشوق السعر في مناكبها أهلا بناحيا من لكم السعر وكل أنا من رزق إله رزقكيس وإله حجيسان النشور صشرينتا alla hadis yaatu alla ilayni horkeenahe inta dulkiisa ku suxatan oo risti gi saxunta u diyar garoob la kulankiisu asaga caabuda ilay xuno sheegan subhanahu wa ta'ala dadka ilahay duroobtoda uu dhaafoo waa dadka markasta la ilahay ka baxa haday dadka kama qeyrinoo keri doodee maxaasi ku ma biire karan xaqooy kheli go dihin baaqad kale iyo waajibaadka ma dayici karaan maxayna waxay qow yiin aadka waxaal wa allah wana u jeeda qofka munaafiq munaafiq oo dadka wa iska ilaalinna markii indhaha aysan hayn xaraamtu ku dhigreen baaqada allahna مركا قف ولباوا وحال الربا صفه وناغسن اناد يالهتو ميدفونات كفغاتو قال تعالى يروحي يري ان الذين ضق يخشون ربهم كيف بغوا تبقى بالغير مقنا شحال اكو سبيين قال الناس ضق يكم بقيه مركا ضق وتشيدن ذكر ربك بقه ايه كمان تكفو قاعده ابعك الله اللهم تكاس اي اي السغنات مغفرت من ديتا يوي اجج اجج كبير وين بابا الى و سبحانه واسر قرصده قولكم هذا الكين او يجر قرصده بهذا الكين الله عليم وعليم او غالبات بذات الصدور لا بقى حاله صاحبك اديكا اما كمان تلكه اوتكو جيده سمي اما قرص wa had dogaata ahad ka ku hisabina iska dad waq samayday quluubta أحدك أصدق سكرة كبير أبوان كان مياً أخير وحا قلبكي سبجير سقابة الساري سقابة الساري وهو اللهم اللطيف وامده وحياله أثق قراب يرى الدقيقة الخبير وإباده هو الله الذي وامده يتعال لكم الأرض قولك إن كذب لكم ذلولا مثل الليلية وفعول بمعنى مفعول أي مذللة مثل الليلية wa hayyi mulki wa iska sugaan tahay qaaratan sakinatan wa iska degantay ma sharabta dabar kaddigo ma sharabta gurii kaddigo ma sharabta masjid wada malho me ku sugaan tah alaana sidaas oo ku markabuka iska deg yar kula فمشوكو صعدة في مناقبها أغلقك نعيديد أي في جوانبها ونواحيها صعدة صفراء رسك بها السبب فمشو في مناقبها أغلقك نعيديد كو صعدة أي في جوانبها ونواحيها وكل قناة الرسك رسكة إلهي نعونا جهوينك انتصعدتان وعوين رسكة إلهي نعونا وإليه حجي سانا أنشور صاشرين تواحق وقت طرقنا الله من عباس ريسي و حين يسيه ان كعابد اسا نغوريدونا انني اجيسا مركات انتو و ان الشكري اظن ابي كابري ده حافظ تلقاس ما كمر و يري اله بالفيري امر بحنا فيسبي ان لرسد او لا تقاق او لا سفر او لا سكا يستو ساتو في الصباب لا يناسب توق ساسترات الانتفكو او اسط صحيه او الشقيه صربت و اخواني لها غزق راسدو عثمات راسدو عرور راسدو صربت انو لئي ماذا توقل كي يترصار شده كهو امام مركاز الحديث عن عباد كان سيد الحديث كي ترمي دي النساء ابن مات قال نبقو يرسول الله عليه وسلم لو أنكم, تو... أنكم تتوقلون على الله حق توقله لنزقكم كما يرزقو الطير فقدوا خماصا وطروحوا بضع نروحي الرسول الله عليه الصلاه والسلام حدث اليه ان صار الحيين او اسقوا هليهده طق صار شبي سقطت او ان ين لها سده شمبرها او رساقه شمبرها ما كفي شمبرها ايو من سهل تصارع و بتقف فقدوا خماصا صراحه وحي أكلها إذا أيضا قاتل وبكلا وطروح بالضان قلتنا وحي سوء يعني أيضا عوش كاللده كسر أيضا كاللده كسر عوش بورانتهي أيضا قلتنا سوء يعني مركع وحي إذا عافتكو فأثبت الله غواحا وقودوا لطلب بسك شمبره إليه وقوص أص... شمبره المدر وقوصوغي عرابي يا كلحاب سي اي ريسو ريكتور مع توكلها على الله عز وجل ايضا الى ان ترى صارت مركه اسكبه هور يمدان ان الى ترى صارت اي صبرتك نظرت ما دو بسيطه ما على ما ينفعك واستعن بالله الله يحيط انفعي ربك المكبر ربك المكبر كيف تكون الله تعالى الى وهير اامنتم ما كان من اهات من خالقي في السماء قرق سغناي ان يخسف بكم الارض بل كل ان لجو ما كان من اهات فإذا أَمْ أَمِنْتُمْ مَكَآمِنَهَاتٍ مَنْ خَالِقِي فِي السَّمَاءِ كُرْكُسُونَ عَذَيْ أَنْ يُرْسِلَ إِمُدِّرُ عَلَيْكُمْ كُرْكِينَ حَاسِبًا دَدَيْلَّكَ عَنْ قَرُورَ حَوَضَتَا فستعلمون الواقع دونتاً كيف سيربوا هذا النبي رد جداً قال تعالى الهوحيري وَلَقَدْ كَذَبَ وَيْبَيْنِيهِ الَّذِينَ ضَكِّي مِن قبله ومدن فَكَيْفَ فَصِلَ يَوْمَ كَارِهَ الْآخَرِينَ نَكِرِ إِي إِنْكَارِ إِنْكَرِدِي إِنْ كُدِيرَيْ غَالْنِمُو سِرْنُكُو أَوَلَمْ يَرَوْ مِثْلَ صَفِيرٍ إِلَهِيٍّ إِلَى دَيْرِ شِمْبِرَهَا صَافَّاتٍ حَالَّ أَيُّهِنْ كُوي صَفَّ فِي دِينَيَا ديني أَجْنِحَةٌ دي. هُنَا ما يمسكهن وما هي مقبره الا الرحمن الله الرحمن كوماهن انه رحمان بكل شيء وحكصا بصير وعماد اركت بدا الهي وانه سبحانه وتعالى وهو نغبررجنيا ان امن كامن نقان اله من خالقي في السماء كرقو سمده في ذا اللقاء عربية معاندة وعاكمدة بمعنى على إلهي قولك سابق كمدة تصالي وانا في أبي كتاب كتابك ولا أصلبانكم في جدوع النخل إلهي مركم وغور هم جاي فرعان إلهو عيرو عيري وان ان صلبنا جيدها تمرت كرقود عن انك صلبنا في بمعنى على اه ارمي ابو برنتا احاديث سماغنا ارحموا من في الارض ام حريص كركي صدقت يا مخلوقه كوسغا يرحمكم من في السماء وحاينين نحريصن يا الله كرك كوسغا ارمي ابو برنتا السنه با اه الا تامنوني من يدني من في السماء رسولك يرسل الله عليه وسلم موعدني امني waha isoo ceyn you waha isoo diigay allah halku sugan sagas isoo aanine marka ay ugu badan tahay wana nucaas samaana waha leera kullu ma alaka huwa samaa waha allah waha ka sareeyay ilahi imam al u isma'il inu al كتاب كيسا الشرق السنة ايه آي ما دي سلك كنعيسا اسكو اقمري إلهي أدوه ما دي سواء كاس الرأي كيفك إياقابك أغسر رأينا أسكاك ليها إياقان اتكلمات تقان اتكلمات تقان إلهي رحيلي سبحانه أأمنتم آمن مغطة من خالقي في السماء كاركسنادي أن يخسف بكم الأرض ملك إل بل كإنه إلي اللغو يأمن يكا آهاتي ayn laxifa minnta laga bedderi ayn laxifa biikumul arba dulku in legoyo aminniyaka ate fayda islam markiba hiya dulku tamuru wa midhiqadqake fayda islam markiba hiya arladu tamuru wa badbatake ethe beru wtediinu wa tadri wa ttege wa salaabe we urdi hadan allah deeci dulku waxay ku deegantahay alla amra إله يردئو الدوانو ويردئ هذا هو ردنا اللي قدوه نولاما أم أنم تمكاين من قطان تم من, من خالق في السماء كركو سغناضي أن يرسل إنو الدرح عليكم كركين حاسبا دبايق حان قرور حوضت فستعلمون و أغادهم تانو إلهي كيف صداب النبيل دقيد دقاء دقيد دقاء بعد كقاذب دقائر وما تكتب ولقد كذب والله لقد حقيقه كذبوا ويل بنيين الذين بقي من قبله امدا كره هذه من الامم السابقه والقرون الخاليه امضيوره ويل بنيين فكم فسدم كان احد المكر انكردي مارك بينيين ما انا سغين ما لماذا امراسو كائفات معاوه؟ ولو عرب قائل اوه قوم النهو اوه الرهراء اوه الرهر سمون اوه اوه فرعون وهوه قمان وقو عرب قائل تعالى الهو اولم يرون مياي ان الهي غميري الاتبائري شمدرهم مياي سنفيرين صابت حالا ايهي كوي اي باسطات اجنحتون ايهو قربهود في دينا فوقا كركبه ونكون في دنعه كركبه شيميرتو هودع ياما مريدا ايي دقاقا جوجيري لوادا غاراي تيغه واخ دقاقا سمينين ما سو داي ويقبضنا حال ايسكو قبانيا باله ايي لو شيميرتو هاغيده مراي اسكو قبانين ناد لوادا ما سو يا حي الله الله حي ويقبضنا ما كان لو حث يا صفات واسم فاعله هايريو وحالك روه بمعنى اسفاحل قليلت اي لا معنى ويقبضنا شنبيري حال اي لا ضيان وهو ان اجنيحة انه ما يمسكهن علم ايو قضم ايو ما يمسكهن قضم ايو شنبيرهات إلا الرحمن الله الرحمن قول ماهني إنه الرحمن بكل شيء وقسته بصير وامد واركتب بران أمن وقم هذا المدكان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 wa khum ma hada mitkan alladhi kiwa kuma yarzuqukum min risaqin in amsaka allahu duhaisto fistawristigi sa baladju ghalad wa kuma taqen fi tuw marhabay wa nafurun hak ararib afaman taqiy yamshi suhana mukibban halu yahmitu ta'i ala waji أمن قفك يمشي سعنا سوياً حال ويحمدك السمان على صراب دون وذكر كيف نكون سعنا وضع مستقيم طوصاً قل لنا بقى هو الله الذي وامدك أنشاغكم من إن الأبوري وشعل الله كمينية إليه الصمع النقل والأبصار أرقياً والأفدة عقلياً قليلاً ما شكر آقياً قليلاً ما شكراً أيضاً تشكرون الشكرين أيضاً كل ما بك الصبعنا هو الله الذي وامدك ذراءكم إنكم فافي في الأرض دولك الكركيس وإليه حجل سانة تخشرون الليلين صاشرين ويقولون الغالة وحيليه ما التعبار مؤها هذا هذا الوعد بلنقات كان صاشرية بلنقات إن كنتم مؤمنين وهذا فيه سعدقينك ورون في كلنا بكثوا بنا إنما وحكا لماهن العلم <سؤال> أغان شل أغاده بوقتي مجيهي ساشرين تاس وقتك أو إيمان يبي التعيين إن سم أين الله أغاده إن دالله إليك تيسو كسو ناري علمي وَلَكَمَا وَعَرَكَ مَا أَنَّى النَّذِيرُ مِدِغَي أَيَانَهِي دِغَ هَي سُومُبِينُ بَيِنُ النَّذَارَةِ دِغِ دِيسُ أَي عَبَاهِ فَلَمَّا رَأَوْهُ قَالُوا بِعَادِكِ مَرْكَى أَرْكِ زُرْفِتَ حَالُ يَهْ مِدْكِي دَوْ سي اقوى لخبيه وجوه الذين بكوا وجيالكوده كفروا غيري وقيل وحل ويري هذا حدا كان الذي وامدك كنت ما بهاش تن دونك تبدحون الى الضلطان باجل إلهي ولنا سبحانه وتعالى وحوليه مشركين تلهي قلك يساعولي نصرك يا رزقك قد بلبا بشي قاعد بالين غرغاري كربت فارفقوا فيكم الى وحي سبحانه انما واكما هذا متكام الذي كي واكما هو اسر الجند ايضا ا اذن كلكم دينكم ان يسغنايد اذنكو ينصركم من غرغره من دون الرحمن الله الرحمن كلك يسخا وي هي ايرن غرغره واكما الكافرون قالبوا معهم الا في غرور كد وكس وكانوا قوات بقى وهي كوكسون وان وحان صلح يراب اللغين أيكم كثومين إلهو حيري سبحانه أما وكما هذا مدكان الذي كي وكما يرزقكم إنه في ساق الروب يعني كنا إن أمسك الله دوها استو رزق ورزق ويسا بردو سمب بحفو يا رزق إنسين بلجو وَيَمْلَكُ رِقَابَ عِيدْرِيسَ سِنِيدَ لَمَا أَرْكَهُ بَلَجُوا وَيَمْكُثُ تَغِي فِي عُتُوٍّ مَدَحَدِيقَ كِتِبَ أَيَ كَمَدَحْتَغَ وَالنُّفُورِ حَقَّ أَرَرَتْ أَفَمَنْ يَمْشِي هِرَافِتْهُ أَلْكَسْ بِرْكُ مَرَيَيَ أَحَدٌ وَحْوَيَن وَحْدِيهِ ذلك ومع هذا يعمل دون غيره فيه قال هذا وأبي لا أحد يُعضي ويمنع ويخلق ويرزق وينصر إلا الله عز وجل وحده لا شريك الله مجره أحد وحبيحية أموح دينة وحبورة أموح رساقة أمجر يرأو الله هين كل جسوه إدلا الشركات كلها ملك مقرر الشركات كلها معهن ملك المرسل ولي صالحا كلامها وهم غالضوا يحلمون بذلك الساس و اوبي هيو ساس و اوبي كونك على كيف جسمو وهم معها ويعير وهم يعلمون ذلك ومعها لا يحمدون غيره ساتر ابي عودينا فان الله قيس اه فيضان راكيم في الفلك دعوا لهم مخلصين لله الدين وانت هيا هيا يكفتر من تشوفه مركي لكن مركي حالته ضب غيرته او اي الله يا الله باسمك عربك ودير بيه اه اني سمك واحد له واتاس اني اوفييه واتاس المجرمين الى غير افمن احدك يمشي سارا مكبتا الحاله ويمد مع على وجهه اي واقعا على وجهه وجهه سميد ودعي اهداك اسميه هرون بدن ام امس من طف يمشي سارا سوين حاله يمد كيسمره لغها كسونا على صراطن جتن كسارا جيتكم مستقيم توسع الى وين وقته سالا سمينا غالق يا مؤمنك غالق وكلميده طف فور yaqbuure allah indaha yaqbuure allah degaha yaqbuure allah aqliga yaqbuure allah hadana kayki suu aabidee geet waso soo qoray caabidee wa foorara mar muumin kunaa allay asaga abure indaha abure degaha abure aqliga abure fiisa ka ki caabidee dari mustaqim kun soo tu soo ku saxda wa muuminke gal kana asaga إلهي أول بلغاه وحكو صحيح سيهو وحكو صحيح سيهو إلهي عيري قل وحاترنا بك هو الله الذي ومنك أنشاءكم من إن أبوري وجعل لكم إنييالي الصمع النغالك والأبصار أربيالك والأفئدة عقليالك قليلا ما شكر آب وير أي تشكرنا شكرنا إذا إلهي وإن سبحانه وتعالى وإن سيئي نعم كاسية آلة داس بكها عقلك Where are we a second? Like in Gala in a segware? From big Abu Rai, ku aseney putumaraya, and the arantakubawana, the giap senea, Kal bigi ya atligina haran, I am makri, yeah city load the mile, قلوا عاتر رسولي هو الله الذي وامدك دراءكم إلي فافيي أي بثكم في الأرض للك كورك يسميك إلي كوفافيي كالدون كان دعالذي سعى وعوياً آلهي ساسوه فافيي بل آلمك وإس كو أبي هوي إس كو مرم ماهن إس كو اللقام ماهن ما أكر إس قل لنا بك هو الله الذي وامدك ذراءكم إني كفافيه في الأرض دولك كوركيسة وإليه حقيسان تحشرون الله يليس وشرين هدونا قمان وحين مذكك لدونا وحين مقالك لدونا وحين لقبك لدونا قمان إلهي اللي ويقول نجار وحيه ما طغروا احاب هذا الوعد بلنقات كانوا ولا بلنقات ان ضمنه لا سوشرين لا صبحينا ان كنتم مؤمنين وهدات ته صدقينا هون شيئا كل واحد كترى صبر انما وحك لما العلم او جاه ش ب وقت ان الله التي سخليو كوسونا ملائكتم ما اوغه انبيي ما اوغه وقتو او امانه ملائك وها علمي فلان او او سايقودي امال كجبريل خصوص شي يبانو دني اغه سايقودي محمد صلى الله عليه وسلم انا سيد ولد ادم ولا فخ سو نبي رسول صل الله صلى الله عليه وسلم لا دوده ايسكو قري اني سنوغي ماركا ساعه القيامو دحين اه ماركا و اينما وحكل ماهم انا قريقا ندير 100 دقيقه اني شقيت الله و و شككم و كدكتوناها ديار غرب انا اني كنيدير ميددي غايا يا راه ديگه سو مبين ديغي دي صعد قال تعالى له حيري فلما راوه اجدف في مركه اركن قال ذلفة تنحل ويلمتو ذلفة واسم مصدر فعل هو ازلف ازلافا صد اكرم اكراما ذلفة فلما رأوه عذابك مركي أركي زلفتاً قريباً حالوهم نتكيدونه سيئة والحماية ومرقين وجوه الذين ددت في وجهه الكودة كفروا قالوا بي مرقى أطمئ وقيلوا حلويري خزانة جهنم أكبره هو النار تفرهيالكيدة أي أكبرها وقيلوا حلويري هذا عذاب كان الذي هو عذابك كنتم أددونك هاترتين تدعون إلى الضلبطان وحدات هذه جرت ما تهذا الواحد كنت مصدقين اه انا كخان و اغرم انا كي عبد بجرتين وا وكان حات قبه كرتان ما كعرفي كرتان قل ان هذا سو بارا رايتم بل هو رم ام اهلكني الله اني عبد الله يعالقه ومن ضدنا هو هلاكه ما هي من المؤمنين او رحمنا اماء النوم نحريستو فمن يجيرو الكافرين قالوا يا كبت بادينا من عذاب عذاب عذابكو أليم اللي من شركة حموتية قل للنبيكا سبحانه هو الله الرحمن ومدك النحريستو بالله رب اما النبي النبواهما ان كل جيسى عباد الله اسكاله وعليه كوركيسو كليئة انتوكلنا تنصرنا اذكال الجرجار يا نصري كما ربنا فستعلمونا قالوا واغادون تان منكو ما هو منكو في دلال بعد كو سوغا دلال كو مبين بيين عد قل لنبيك صحبنا أرأيتم بليو همك قالوا إن أصبح ماءكم بيهم هدوء هذا غورا غائرا في الأرض قل كمت كتك أغرى فمن يأتيكم يائن لإمانا بماء بيه, بيه سمعين إن شاء الله أكه باهرة إله wuxu leeynaa daga subaabaal mushrikin ta waxa ku tiraahdaa oo qahayay dib malaha la iska sabro nabugo wa dibad doona ah wa dibad doona hal la sabro waxa ku mashquulinina wa qiimana ya araga maamul alle ku suwar alle maamulay haddu doona weeydin haddu doona wa i gargaarin haddu u xuddanu samay أدوساً قف كنت توبتكينين وقال لما قد انتو والله هو إلا عذابه مركا انتاتكو مشغولي لها قف كالا انتكفة كتاكو وحبا قولنا النبي صبحنا أرأيتم بلك ورما قالوا إن أهلكني الله أني قال الله بيها لك إياه ومان دادكا معي اللي جيركي أحدون من المؤمنين دي إلهي نحلا إلا وإلهي وين وحضون سمعكرا او رحيمانا أماء النون حريستو فاميعذير الكافرين قال يا كبد بادين من عذاب عجب. عذاب ادفوا اليم من اولي شرك حنوت اذ ان كبد بادي دمج مركا انت كو مشغول لهيدن واه وين وا دمانا ان اد وديار غرودان ان الله لكل انكيس قصيده عذاب هو الله الرحمن ومكن حريث بالله ama nabii ana wasan humay keligi saileha keligi saile adana iskere ida adaqit kala umu ogalid xagta tawakkulka ye gargaar dalbi dana wa arayii korki soo kali ah anta wakal la من وهو فستعلمون وإذن أخبرنا قال من هو من في دلال بادي كسوكنا به دلالك مبين م م مؤمنين تغسوه إذنك وإذن أخبرنا في وقت أن أخبرنا وإذن أخبرنا قولنا بكسوبنا أرأيتم قال بالإيقا وهما إن أصبح ماءكم بيهنو هدونا قدو غورا أي غائرا أي ذاهبا في الأرض متقرة متقلقة قطة خلو سدودوك أقلق oo mel kan lagaarin oo laga soo saari karin u tago famay yatiikum ya'in ilaa imana bima in biyaaha suma in isla lagu arkaa ama bima in biyaaha suma in ajeri suba ya in keenika biya sooona biya isla lagu arkaa ila haway oo biya inta korka soo shura korka wax way marku kasoo الله سيكون لحب الظهب ايه هدو إلهي الضروح و جايك رميلاً للجارة والله سبحانه وتعالى علمه صلى على النبي رحمه